أربعة. استمع إلى الحوار ثم تحدث عنه مع أصدقائك الإنترنت البطيء أعطني بريدك الألكتروني أريد أن أرسل إليك ملفا حول الواجب الإنترنت بطيء جدا لذلك تحميل ملف يأخذ وقتا طويلا وأنتظر أمام الشاشة كثيرا ولا أتمكن من الدردشة مرتاحا في الحقيقة أبي يمنعني عن الدردش في الإنترنت لمدة طويلة أنا أنسف جدا، الإنترنت سريع عندنا ولكن ينقطع أحيانا إذن أنا أحمل في ذاكرة الفلاش شكرا، ساخذ الملف غدا إن شاء الله هل رأيت ذاكرة الفلاش يا زينب؟ ذاكرة الفلاش على الحاسوب المحمول وهل من الممكن أن أستخدم فأرتك لأن فأرة تعطلت وأريد أن أتصفح في الإنترنت طوال اليوم؟ طبعا يا أخي، الفأرة بجانب لوحة المفاتيح